بسم الله الرحمن الرحيم حميم أي بذلك الله العزيز الحكيم، لو ما في السماوات وما في الأرض. وهو العلي العظيم تكاد السماء تفتح من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء لفضيله الدكتور كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أما القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا غيرها فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاءوا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلك <تصفيق> يَوْلَ الضَّصِيرِ لَهُ مقالد يا ابو سقرني خلي من يا أرى لكم من الدين ما وصى به موحا والذي أوحينا إليك وما وَمَا تفرقوا إِلَّا مِنْ فَحْتِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْرٍ بَيْنَهُمْ كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من فعده لفي ششك منه مريب فلذلك فدعوة تقيم كما أمر، ولا تستبع ضوائهم، وقل آمن. بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعادل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا والذين يحاجون في الله من بعث ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق فَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارِ الله لطيف بعبادك يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزد له في ومن كان يريد حرث الدنيا نقطه منها وما له في الآخرة من نصير وهم سركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة لفضي بينكم وإن الظالمين لهم يرى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين امنوا وعملوا الصالحات في رضوانهم وَاسْتَجَابَ لَهُمْ مَا يَشَآءُ كان هو الصفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذي لامن وعمل الصالح. لا <واس> أسألكم عليه أجرا <الأجرا> إلا المودة في القربى ومن يقترس حسنه <سؤال> <تصفيق> <شترك> نزيد له فيها حسن إن الله غفور شكور أم يكون taralla allah kibba والكافرون لهم ما يرضون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 وهو الذي ينزل 115. من بعد ما jen وينشر رحمته وهو 118. الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما ذه ففيهما من ذابه وهو على جمعهم إِذَا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمؤجدين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يشأ اصْطَيَاعُ لِلْمَرَاكِدِ عَلَى ظَهْرِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صبار شكور او يوبقهن بما كتبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيش وما عند الله خير وأبطال الذين آمنوا <سؤال> الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاروا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَبَاءُ تَيْئَةٍ, تيئة فمن عطى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بأت ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق down on Wa't the... الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم أولياء ينصرونهم من دون الله ومن لله فما له من لربكم قبل أن يأتي وإنا إذا الإنسان منا رحمة فرح بها وَإِنَّ إِذَا أَفْقَنَا إِنَّ ثَنًا بِنَّا رَحْمَةً تَرِحُهَا وَإِن تُصِبْ رُمْ bimaqan samman aidigim fa inna lillahi wa فما وفى يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء. غارين ان يكنم ما غضب اذا Yeah, I تماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور